ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المتها عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ وَمَا وما طغى لقد رآ من آيات ربه أثرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء ايتموها انتم وآباؤكم سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان إن يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ هُدًى أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنْشِفُ شَفَاتُهُمْ شَيْئًا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 الذين يلتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن ان ربك واسع المغفرا هو اعلم بكم اذ انشئكم من الارض واذ انتم اجن في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أثر أيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى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 مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ نَشْأَةَ الْأَخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقُوا وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهَّى فَعَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هذا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفٌ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنتُمْ سَامِدُونَ فَس جون الله